بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاء أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج والأعظم دبناها وألقينا فيها رواسي وأمر وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرة لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا نا به دنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلعن ضييد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذا الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي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 جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لديه رطب عتيد وجاءت سترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معبد مريب الذي جعل مع الله إلها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قدينه ربنا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 لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجهد بقلب منيب وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود له ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 ذا فذكر بالقران من يخاف